بسم الله الرحمن الرحيم لا أيها المتذكر قم سأنذر وربك فكبر وتيابك تطهر والرجز فهدر ولا فإذا يوم عسير على الكافرين غير يسير فرني ومن جعلت له ممتودا وبنين شهودا ومهدت له, له تمهيدا ثم يطمع أن أسيد كلا إنه كان بآياتنا عميدا سأرهقه فعودا إنه فكر وقدر فاقتل كيف قدر, قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم <تصفيق> ثم أكثر وسأكثر فقال إن هذا إلا شح يكثر إن هذا إلا قول بشر سأخليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر نواحة للبشر عليها تسعه عشر وما جعلنا أفهاب النار إلا وَمَا جعلنا الظَّالِمُونَ مُنْتَصِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ من يشاء, ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو. وما هي الا بطاع البشر اللاواء القمر والليل اذ ادبر والصبح لا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتفردم او يتكفر كل نفس بما بسبت ومين بذنب الله اصحاب في جنات يتسارعون عن المجربين ما في سفر. قالوا لم من المصلين المسكين نخوض مع القاعدين. وكنا, وكنا نكذب بيوم الدين حتى نرى اليقين. فما تنفعهم سبعة السافرين. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنه النوم مستقرة فرقت فصلرة بل يريد كل من من يدارب من شرها قل لا بل يضرب من الآخرة قل لا إنه تذكرة فمن شارذة وما Ch الله Ng wa mi